هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّمَا نَحْنُ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ فَاللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَخْتَبِرَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّ اللَّهَ لَيَأْتِي بِأَمْرِهِ لِيَوْمِ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 أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يحملون أفمن كان على بينة من ربه ويكدوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به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 لا جرم أنهم في الآفرة هم الأحسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصن والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كاربون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم وياكم ربهم ولكني أراكم قوما تجعلون ويا قوم من ينصرني من الله إن فردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي حزائم الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يبقيهم الله خيرا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 ويصنع الفلك وكل ما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا فَإِنَّا فإنا نسخر ملكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب عَلَيْهِ ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفار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 وهي تجري بهم في مرج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا ابن يركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى دبر يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين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 وَمَا مَنُوسَن نَتَّعُوهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا ۗ أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا حَصْبُ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُ هُدًى قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غير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 إني توتلت على الله إلى فمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتمها مِمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبًا قال يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَحْسِيبٍ ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب فعقروها فقالت امتوا في داركم فلا تأتي من ذلك وعد غير ممدود فلما جاء امرنا نجينا صالحا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 وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأة be here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 ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قولوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نقوا كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتقدتموه وراءكم ضجريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على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 هل ابعد الذي مد ينك ما بعدت فبود ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطانا مبين الى فرعون وملائه فتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد يقضم قومه يوم القيامة تحردهم النار وذل الورد المرود واطبعوا في هذه لعنه ويوم القيامه بصر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 فلا تكفي مدية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يَعْبُدُ آباؤهم من قبل وَإِنَّا لم أفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقري بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.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 وَات الذيينَ غَلَماَا قُتِفُ فيِيهِ وَكانوا مجِمين وَما كانَ عَبك الُِْْلكَ الْ القرابِض مِنْ وَأَهْلُها مُصحون وَلَ شاء رربّكَ ل جعل الناسَّاس أَُّةدَة وَلا يزالُونَ مُختِينَ إلاا مَاح رَّكَ وَِذلِكَ خلَلَقَهم وَتََّكَلمَ تُ رَبّكَ لأَم لا أن جَهَنَّمَ منِن الجِنَّةِ والنَّاس أجمععين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل مَا نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا حاملون وانتظروا إنا منتظرون وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَامْرَى تلك آيات الكتاب المبين إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُ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 وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَالِدَهُمْ فَأَدلى دَلْوَهْ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ فَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ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 وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مفواي إنه لا يفرح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين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 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تغافد فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكعا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن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 فضغلَ مع السجن فتيان قال أحددماَا إني إرانان أَحْسِعُ خمرى وَقال الآخر إني أرانان أحم فوقَ رَأْس خ بَذَر تأل القيرر من هناك ببتنا ببتأويه إ نراك منن المُحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبهتكما بتأويله قبل أَنْ يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني طربت ملة قوم لا يؤمنون بالله وَهُمْ بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق مَا ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء.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 إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيّن ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكن الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستبتياد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 قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أن غاوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم